وصف ب بكونه امه ان ابراهيم كان امه وقال الله تعالى لابراهيم اني جاعلك للناس اماما فامامه ابراهيم وكونه امه ما حصل الا بكونه اماما للموحدين فهو رافع شعار التوحيد ورافع لواء الدعوة إلى التوحيد ولإبراهيم عليه السلام قصص كثيرة مع قومه وكيف كان يحاجهم لينقذهم من النار وكم نحن أيها الإخوة في الله بحاجة إلى أن نسلك تلك الخطى التي خطاها إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما منا من أحد ما منا من أحد الا وهو بحاجه الى ان يدعو غيره سواء كان قريبا من اقربائه او زميلا من زملائه او يدعو المجتمع الذي يعيش فيه فاذا سلكنا خطا الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام فان ذلك دليل التوفيق وان ذلك دليل الخير كله برجوع الناس الى التوحيد الخالص الذي به ينصر الله الامه ان الله لا ينصر الامه بمثل هذه الجعجعات التي نسمعها في كثير من وسائل الاعلام اجتماعات ومؤتمرات واتفاقيات وكلها زبد لا قيمه له لانها لم تقم على اساس التوحيد الخالص لله رب العالمين ابراهيم عليه الصلاه والسلام سمعنا كيف كان يدعو اباه وكيف تلطف معه وكيف اقام عليه الحجه التي تبرئ ذمه الداعيه وتقوم حجه الله على المدعو فابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يكتفي بدعوه ابيه الذي حاول وحاول معه ولم يكتفي ايضا باسلوب واحد لان للدعوه اساليب كثيره استمر عليه الصلاه والسلام في دعوه والده واهل بيته تاره يحاجج والده واهل بيته بشكل فردي لان الحوار الفردي يثير في الذهن تساؤلات ربما كانت سببا في رجوع كثير من اهل الباطل عن باطلهم وتاره كان ابراهيم عليه السلام يحاجج قومه وهم مجتمعون في اعيادهم وفي حفلاتهم العامه يستغل هذه المناسبات للدعوه الى التوحيد لا لكسب شيء من مصالح الدنيا وتاره كان يحاج ذلك الطاغوت المتاله انمرود وقد ذكر الله تعالى مناظره ابراهيم عليه السلام مع النمرود في في سياق عجيب وذكر ايضا كيف ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام حاج قومه ايضا قبل ذلك ابتدى بابيه فحاجه ثم انتقل الى قومه وحاجهم ثم بعد ذلك انتقل الى اكبر راس في الشرك وهو النمرود المتأله فاقام عليه الحجه ايضا لما فرغ من محاجه ابيه ذهب الى قومه وفيهم ابوه قال الله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين انها الجراه في الحق انتم في ضلال مبين ولو كنت وحدي وانتم مجتمعون وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما افل يعني غاب قال لا احب الافلين ثم قال الله تبارك وتعالى فلما را القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا ان لم يهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس باذغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون استطاع ابراهيم بما اتاه الله من الحكمه والجرئه والشجاعه عند دعوه الحق استطاع ان يحج قومه بطريق الاستدراج فعندما راى كوكبا من الكواكب التي في السماء بعد ان ارخى الليل ستاره قال باسلوب المتهكم الذي يتحدث بمنطقهم هم ليرد عليهم قال عن ذلك الكوكب انه ربي هذا ربي فلما غاب ذلك الكوكب قال لا احب الغايلين لا احب الغائبين كيف اعبد نجما يظهر ويغيب ثم ترقى معهم من الكوكب الى القمر فلما غاب القمر اكد لهم انه لا يصح ان يكون اله لا يصح ان يكون الهنا لانه يبزغ تاره ويغيب اخرى ثم ترقى معهم الى الشمس التي هي اشد الاجرام التي يشاهدها الناس ضياء وبهاء فبين بعد ان افلت وغابت انها مسخره ومخلوق لا تصلح ان تكون الهًا وقد جاء في الصحيح ان الشمس تسجد لله تبارك وتعالى في كل يوم وبعد ان غابت الكواكب كلها والقوم يشاهدون هذه الظاهره التي نحن نراها كل يوم فمن منا تزيده هذه الظاهره ايمانا راى الناس هذه الظاهره مع محاجه ابراهيم بعد ذلك اعلن امام التوحيد براءته من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وصرح بمعاداته لهم وكفر بهذه الاصنام والكواكب والطغاة وكل الالهه التي تعبد من دون الله ايها الاخوه في الله ان قوم ابراهيم لم يكن جديدا عليهم ابدا ان الكواكب تغيب لكن ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد ان يحرك عقولهم المعطله بطريقه منطقيه رائعه لانهم لا يسمحون لعقولهم ان تفكر ولو مجرد تفكير ان غياب هذه الكواكب دليل على تفاهه كل ما يعبد من دون الله من صنم وشجر وقبر وحجر ومبادئ وقوانين كل هذه الطواغيت تلقمه لها لانها ليست من عند الله تبارك وتعالى فهي مخلوقه ثم يستمر الخليل عليه الصلاه والسلام في مناقشته وحواره معهم فيحاور الطاغوت الاكبر النمرود ان نمرود ادعى الالهيه وادعاء الالهيه امر لا تقبله الفطر ولا تقبله العقول السليمه لكن بعض الناس تنزل مستوياتهم العقليه الى احط من الحيوان فيفرضون على انفسهم وصايه شيطانيه يصدقون معها كل سخيف كيف يصدق انسان ان انسانا مثله ياكل ويشرب انه اله هذا لا يصدق وكيف يصدق ايضا ان بعض الذين وصلوا الى ارقى المراتب في المجالات العلميه الدنيويه فبعضهم يقال عنه استاذ كرسي والاخر مخترع كذا والاخر والاخر ثم تسال عن ديانته فاذا هو بوذي او يعبد صنما من الاصنام كيف يتصور هذا السبب ايها الاخوه ان الناس كلهم عندهم توجه الى التعلق بغيرهم لا يوجد احد على وجه الارض الا وعنده امر جبلي فطري لا بد ان يتوجه ويتعلق بغيره لانه ضعيف فاذا تسلط الشيطان على بعض الناس جعلهم يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى ولذلك عبدت الحمير اكرمكم الله عبدت اكثر الحيوانات في بعض المناطق في اسيا لماذا لان الناس بطبعهم لا بد ان يعبدوا شيئا فاذا صرفوا هذه العباده عن العباده الحقه وهي عباده الله عبدوا اشياء لا تصدق والعبوديه انواع عبوديه خالصه يخاف هذا الذي يعبد ويرجا ويحب وقد تكون العباده في درجه اقل ومن المسلمين من يعبد غير الله وهو لا يشعر فمنهم من يعبد الكره قد يقول قائل وهل رايت احدا يسجد لكره لا ربما ما راينا وربما وجد لكننا ربما لم تقع اعيننا على شيء من ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الامام البخاري تعس عبد الدرهم وهل راينا احدا يجعل ريالا على الارض ثم يكبر ويسجد له لا لكنه عبد الله لان تعلقه به صرفه عن التعلق الحق بالله رب العالمين ماذا يعني ان يكون مسلما من المسلمين حياته كلها صباحه صباحه ومسائه كله في جمع الريال ولا آتاه من اجل الريال عداواته من اجل الريال ثم بعد ذلك يقول انا مسلم هل هذا عبد لله او عبد للريال وكذلك ايضا العبوديه لاشياء كثيره العبوديه للرياضه العبوديه للوظيفه حتى استغل اهل الاموال هذه الفطره عند كثيرين فصرنا نسمع الان كثيرا في كتب الاقتصاد وفي المشرات الاقتصاديه التركيز على اقامه دورات واعطاء كتب كل ذلك من اجل ان يزرع في الموظف الولاء للشركه او المؤسسه ماذا يعني هذا نحن لا ننتقد على كل حال هذه الفكره باجمال لا نقول الشاهد منها ان الناس عندهم تعلق ولاء فاذا ما كان لله خالصا توجه لغير الله تبارك وتعالى ولذلك هذا النمرود استطاع ان يقول للناس انني انا الله كما فعل فرعون وهناك من يسجد له وهناك من يتقرب اليه لماذا لان الناس عندهم هذه النزعه وغيب عنهم الحق وهذه مشكله كبيره جدا ايها الاخوه في عند شعوب المسلمين انه اذا غيب عنهم الحق وقطع السبيل على اهل الحق واهل الدعوه الى الله الى ان يصل الى الشعوب صارت هذه الشعوب كقطعان الغنم تصدق كل ما يقال لها ولا يهولنكم ايها الاخوه اننا نسمع ان هناك احيانا مظاهره او ان هناك اشياء من هذه الامور التي يعبر عنها بعض الشعوب عن استيائهم هم في الحقيقه في الغالب انما هم اتباع لكل ناعب ونقول ان الاغلب على هذه الصفه لماذا لان اهل الباطل المتسلطين غيبوا عقول الشعوب عن الحق فصارت لا تسمع الحق عندها قابليه لكل شيء وكثيرا من الشعوب الاسلاميه تعيش فقرا وذلا حتى الانسانيه النواحي الانسانيه غير موجوده عندهم فهم يقبلون على كل شعار يظنون انه يخلصهم مما هم فيه ولذلك يقبلون شعارات كافره احيانا كشعارات قوميه ونحوها اذا ايها الاخوه هذا المفهوم لا بد ان نستفيد منه والا كيف نصدق ان النمرود يقول لقومه انني انا الله ويصدقه الناس يحاور ابراهيم عليه الصلاه والسلام يحاور النمرود فيقول له يقول الله تبارك وتعالى الم ترى الى الذي حاجه ابراهيم في قومه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت سبحان الله الناس يعرفون أن المحي والمميت هو الله هذا المجرم يقول أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهث الذي كفر لأن هذا الأمر لا يمكن حتى هو أن يقوله فيصدق نفسه الشمس تخرج من المشرق لا يمكن أن تخرج من المغرب إلا بإذن الله فقال الله تعالى فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الطاغوت لما اتاه الله الملك بدلا من ان يشكر الله تبارك وتعالى ويسجد له كفر به وزعم انه اله ويجب على شعبه ان يعبده من دون الله وبلغ بهذا المجرم انه ادعى احياء الناس واماتتهم حيث انه يعدم من يشاء ويعفو عن من يشاء وهذا هو معنى الإحياء والإماتة عنده وهذا أمر يختلف تماما عن الإحياء والإماتة لكن العقول بعد أن أقفلت وصارت لا تفكر قالت نعم هذا إحياء وتلك إماتة لا شك أيها الأخوة أن هذا أمر لا يصدق لكن الطغاة في كل زمان يصيرون الحق باطلا والباطل حقا لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحدى تحداه ان يخرج الشمس من المغرب وان له ذلك فبهت الذي كفر لانه لا يستطيع ولا ان يخلق ذبابه فدهش النمرود من قوه حجه ابراهيم وهكذا ابطل الله تبارك وتعالى ابطل الله تبارك وتعالى دليل النمرود بحجه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وبين جهله والجمه الحجه وخرج من مجلسه مهزوما بينما ابراهيم خرج منتصرا بالتوحيد عليه الصلاه والسلام هذا ايها الاخوه اسلوب من اساليب دعوه الحق من الاساليب التي يجب على كل داعيه الى الحق ان يتامل فيها وان يستفيد منها فنحن نسمع وراينا كيف ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام استخدم طرقا عقليه في محاجه هؤلاء الكفره واقام عليهم الحجه وظهور الحجة من أهم الأشياء التي يعقبها النصر بإذن الله تبارك وتعالى لأنه إذا بانت الحجة للناس لم يبقى إلا أن يأتي نصر الله تبارك وتعالى كل داعية إلى الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين أما دعاة الباطل فإنهم كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بارك الله لي ولكم في القرآن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 أما بعد فيا عباد الله بعد أن سمعنا هذه القصص التي يحكيها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن كيف يستفيد المسلم من هذه القصص كل واحد منا يتمنى أن يكون تابعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويستفيد في دعوه التوحيد والله تعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا لا يوجد في الكون كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى احسن من كلام الداعيه وعلى راس الدعاه انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام ومن احسن قولا ممن دعا الى الله لماذا ايها الاخوه يزهد كثير منا في كونه يلحق بدعاه الحق ودعاه التوحيد كثير منا يصرفه عن هذا الامر اعتقاده انه ليس من طلبه العلم وكثير منا يصرفه عن هذا الحق وهذا الخير الكثير كونه يعتقد انه ليس اهلا ان يتكلم في مثل هذه الاشياء وكثير منا يصرفه عن هذا الخير الجبن والضعف والخور اما كثير من المسلمين هداهم الله فهم ابعد ما يكونوا من التفكير في مثل هذه الاشياء لانهم حتى الواجبات بل ربما حتى الاركان لم يقوموا بها لكننا نعتقد ايها الاخوه ان عدد لا باس به من اخواننا المسلمين من الحريصين على الصلوات من الحريصين على الحق والخير من المبغضين لاعداء الله من الذين يهمهم امر الاسلام والمسلمين من الذين اذا سمع سمعوا خبرا فيه نصرة للاسلام فريحوا واذا سمعوا خبرا فيه ضرر بالمسلمين طاقت صدورهم هؤلاء مهما بلغ بهم قله العلم ومهما بلغ بهم الضعف وعدم القدره على الدعوه الى الله لكننا فيهم خيرا كثيرا فكيف يقتدي كل هؤلاء ونحن منهم كيف نقتدي بابراهيم عليه الصلاه والسلام ان الذي يهمه امر الدعوه لن يعدم طرقا كثيره لن يعدم طرقا كثيره يدعو بها الى الله الموظف يستطيع ان يدعو والرجل في بيته يستطيع ان يدعو لكن الهمم ضعيفه والشيطان متسلط واعداء الله يحاولون بكل الطرق ان يقطعوا السبيل عن كل داع الى الحق الى ان يصل الى قلوب الناس والا فهي دعوه الحق دعوه الفطره الاب اذا كلم ابنه كلاما رقيقا وقص عليه قصه ابراهيم هل سينفر هذا الابن نعم ربما ينفر لان الاب قد عوده على اشياء تنفره من مثل هذه الامور ربما عوده على مشاهده ما يحلو له وما يسمع في مدرسته وبين زملائه فياتي الى البيت ليؤكد ما سمع من زملائه في البيت فيسمع ويرى دون رقيب ثم ياتي ابوه وفي اثناء المباراه على سبيل المثال او اثناء مشاهده الفيلم ويقول تعال اقص عليك قصه ابراهيم هذا لا يمكن لكننا ايها الاخوه لو كان عندنا هم لو كنا فعلا نحس بالمسؤوليه تجاه هؤلاء الابناء والبنات في البيوت تجاه الاهل وتجاه ايضا الاقارب وتجاه كل من يحيط بنا من الناس والله لو فكرنا في 1000 طريقه الموظف يستلم راتبا وهذا الراتب في الغالب يكفي كثير من الموظفين في الغالب فما ذلك لا يكتفي يريد ان ان ينشا مشاريع اخرى ليزداد الدخل فيفكر بطريقه وطريقه وطريقه لماذا من اجل المال اليس امر الدعوه وامر التوحيد اهم من هذه الاشياء كلنا نقول نعم لكن اين الذي يطبق نحن ايها الاخوه بحاجه الى ان نقتدي بهؤلاء الانبياء والمرسلين هذه القصص ليست للتسليه هذه القصص ليست لقضاء الاوقات هذه القصص ليست كما يفعل بعض الإعلاميين يصورونها مسلسلات في التلفزيونات لا مع أن الذي يمثل قصص الأنبياء والمرسلين يرونه في الظهر أو العصر عاريا على الشواطئ نسأل الله العافية والسلامة هذه وسائل الإعلام أغسلوا أيديكم منها أيها الأخوة فلنغسل أيدينا منها نعتمد على الله تبارك وتعالى ثم نعتمد على أنفسنا إذا تمسكنا بهذا الحق ودعونا إليه إن الله معنا ان الله ناصرنا من كان يتصور ان ابراهيم وهذه من اعظم العبر رجل واحد ضعيف قومه كلهم ضده وفيهم ابوه وهم قادرون على كل امر من امور الدنيا التي سخرها الله لهم ولا يهمها امرهم ولا يخاف منهم الى درجه ان ماذا بعد النار فيه عذاب اشد من النار سره الله العافيه ولذلك الله تبارك وتعالى حرم ان يعذب احد من الخلق حرم ان ان يعذب احد من الخلق احدا اخر بالنار لانه لا يعذب بالنار الا الله فهل بعد النار شيء قذفوه في النار ومع ذلك قال الله تعالى كن بردا وسلاما على ابراهيم لانه داعيه الى التوحيد فلو كان عندنا الشجاعه لا اقل شجاعه ابراهيم ولا نصفها ولا ربعها بل اقل بكثير من ذلك الى ان ندعو فعلا الى هذا التوحيد الخالص دون ان نخاف من احد من الخلق ودون ان نخاف على مصالحنا الدنيويه لراينا كيف ينتشر التوحيد بين الناس ولراينا كثيرا من المسلمين الذين كنا نعتقد انهم على التوحيد انهم في غفله هذه القصص ايها الاخوه لا بد ان نستفيد منها الحجج العقليه كيف استفاد ابراهيم بعض الناس اليوم عنده غفله اذا تكلمت معه بكلام عقلي حتى لو ما كنت تعرف النصوص بعض الناس يقول انا ما احفظ الايات ولا احفظ الاحاديث لا ت... لا تقل ايات ولا احاديث تكلم معه بحجه عقليه قل الم يخلقك الله تبارك وتعالى من اجل عبادته يقول نعم لو انكر هذا كفر ثم قل له بعد ذلك انت الان منذ ان تصبح حتى تنام ما هي الدقائق التي قضيتها في عباده الله ماذا سيقول لك هذه حجه عقليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام استطاع ان يحاجهم باشياء كثيره نظر الى السماء ومره كسر الاصنام ومره عنده طرق كثيره لانه يفكر يهمه امر التوحيد ويسؤه امر الشرك كم من الناس من يوجد لهم اقارب قبائل واسر كثيره جدا تعبد غير الله شرك صريح نذور تذبح القرابين عند القبور ما فكروا يوما من الايام ان يبينوا لهم الحق ليس بيان الحق ان ياخذ ان تؤخذ عصا ويضربون في اجتماعاتهم لا لكن اذا اجتمع الانسان معهم في مناسبه طرح هذا الموضوع طرح هذا التساؤل ربما ينبري له جاهل ويسبه ويقول انت كذا وانت كذا يتحمل كما تحمل انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام ثم ايضا ايها الاخوه من اعظم الفوائد من هذه القصص ان كثيرا من الناس يحتاجون فقط الى ما يسميه ببعض المعاصرين ما يسميه بعض المعاصرين بالصدمه الكهربائيه يحتاجون الى تنبيه يعني هؤلاء الذين يعبدون الكواكب او يعبدون الاصنام لو نبهوا فقط تنبيه الى ان هذه الاشياء لا تضر ولا تنفع ان هذه الاشياء مثلا لو كان فيها خير لدافعت عن انفسها انها تغيب اشياء يسيره كل الناس يعرفونها لكن يحتاج الانسان الى ان يزيل الغبار عن هذه العقول المغفله لاننا ذكرنا قبل قليل ان العقول اغفلت حيل بينها وبين الحق فنحن لا بد ان نكون دعاتا للحق بعض الناس اليوم لا يريد حتى مجرد التفكير في مصيره بعض المسلمين يعرف ان سيموت ويعرف انه سيحاسب لكنه غارق غارق في الدنيا لا يريد ان يفكر لا يفكر في صلاه ولا في عمره ولا في حج ولا في لماذا ياتيه الانسان وينبهه قرأت قصه وهي في الحقيقه ربما يعني لا يتاثر بها بعض الناس لكن فيها عبره مره من المرات كان احد الدعاه في دوله من الدول الاسلاميه وهو رجل صالح محب للخير ويركب دائما في حافله توصله من مكان عمله الى البيت وبالعكس وهناك على هذه الحافله رجل ياخذ بطاقات الركوب من الركاب وهذا الرجل لا يعرف الصلاه ولا يعرف الدين مع انه مسلم من شعب مسلم واعتاد عليه وعلى رؤيه وجهه ففكر قال هذا الرجل انا كل يوم اركب معه ما فكرت في يوم من الايام ان اكلمه كلمه تصوروا يا اخوه سنوات الانسان يمر على اشخاص ما كان لهم كلمه يدعوهم بها الى الحق وهو يعلم انهم مقصرون بل ربما انهم لا يعرفون من الاسلام الا اسمه فهد الله تبارك وتعالى هذا الداعيه الى ان يتكلم فجاء هو يمر ويقول الحساب الحساب اعني اعطوني البطاقه فقال له هذا الرجل دفع البطاقه بيده فلما جاء أن ياخذها سحب يده مره اخرى فيعني اعطاه تنبيه فقال له الحساب يوم الحساب تفضل فقط الحساب يوم الحساب ثم اعطاه البطاقه ثم بعدها بايام لم يرى هذا الرجل وسال عنه ثم بعد ذلك عرف انه اخذ تقاعد او تقاعدا او ما شابه ذلك ثم انه ذهب اليه فوجده في المسجد وجده يصلي مع انه كان لا يعرف من الدين شيئا ثم اخذ هذا الرجل لما راه انكب عليه وقبله قال والله لقد ايقظتني من غفله هذه الكلمه التي قلتها قلتها لي يقول ما كنت أفكر فيها يومي كله الحساب يوم الحساب أنا أدور على الناس يقول وأخذ منهم البطاقات ولم أفكر في يوم من الأيام أن ورائي يوما يجعل الولدان شيبا إلا بكلمتك هذه كانت سببا أرأيتم أيها الأخوة كلمة كلمة واحدة ربما الإنسان يقول أيضا ما فيها دعوة كثيرة الحساب يوم الحساب لكنها أثرت لأن الله تبارك وتعالى علم إخلاص القائل وسدده فهدى الله تبارك وتعالى به رجلا من النار هداه وانقذه من النار اذا ايها الاخوه نحن بحاجه الى ان يكون عندنا حس دعوي نامر بالمعروف و ننهى عن المنكر ونبين الحق للناس والله تبارك وتعالى ناصر اولياءه وناصر دعاة الحق الى يوم القيامه نسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يستعملنا في طاعته وان يجعلنا جميعا من دعاة التوحيد اللهم انا نسالك ان تجعلنا جميعا من دعاة التوحيد اللهم اهد بنا يا رب العالمين اللهم اهد بنا الى الحق اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والائك هم اول الالباب اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله